ملعون من آوى محدثا والمحدث على قولين القول الاول الذي يطالب بجنايه جناها فصدر في حقه حب فيؤويه غيره هذا ملعون الذي يؤويه ملعون لا بد من تسليمه الى السلطات من اجل ان يقام عليه الجزاء لما اقترف والا فسدت الحياه فسدت الدنيا هذا قول فالمحدث ها هنا هو من طولد بجنايه من أجل إيقاع الحكم عليه وفي قول آخر المحدث المبتدع كالإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية أو التي تقول أنها إسلامية وليست من الإسلام في قبيل ولا دبي لا مبتدعة فجار فهذا المبتدع المحدث لو اويته صار الأبعد ملعونا ملعون من آوى محدثا من تسطر على فاجر من أولئك الفجرة سهل له طريقا إلى الهروب ومغادره البلاد أو آواه بحيث لا يطلب أو تستر عليه وهو يعلم حاله إلى غير ذلك من هذه الأمور فهو ملعون بلعنة الله ملعون من آوى محدثا لأنهم يفسدون البلاد والعباد بل يفسدون الدين استقلالا وابتداء حتى إن العلماء يقولون إن أولئك المبتدعه من أمثال هؤلاء الذين انتشروا في المجتمع المسلم فأفسدوه على أهله ودمروا عليهم حياتهم واقتصادهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم وأمنهم وأمن أحفادهم إلى غير ذلك من تلك المخاطر العظيمة التي كانوا سببا فيها هؤلاء لو انك رجعت إلى الطريقة التي يعملون بها وما يصلون إليه من النتائج علمت الان أنهم أخطر على دين الإسلام من اليهود والنصار كما قال الإمام أحمد قال إن المبتدعه الذين يفسدون الدين من الداخل أشد خطرا على دين الإسلام من اليهود والنصار لأن اليهود لو أعلنوا الحرب على المسلمين فلا خلاف أن المسلمين سيقومون بطريقة أو بأخرى من أجل رد اعتداء الكفارات المجرمين على أهل الإسلام الآمنين وأما الذين ينخرون في الداخل في المجتمع المسلم يفسدونه ويدمرون تصورات ومعتقدات أبنائه هؤلاء اشد خطرا على هذا الدين من اليهود والنصارى، والواقع شاهد فإن أعداء الإسلام في أربعة عشر خرنا من الزمان منذ أعلن النبي الدعوة صلى الله عليه وسلم أعداء الإسلام لم ينالوا من المسلمين ولا من ديار المسلمين مثل ما نال من ديار المسلمين ومن المسلمين أولئك المدرمون من الإخوان ومن التكفيريين فهؤلاء دمروا في المسلمين تدميرا لم يبلغه الأعداء ولا التتار لأن التتار لما جاءوا وغزوا بغداد قتلوا مليوني نفس من كبير وصغير ومره ورجل الى غير ذلك مما هو معلوم ودمروا ما دمروا ولكن كانت الامه تفيء الى اصل تتمسك به الى محور تدور حوله واما الان فقد اشتبهت الامور بالدعايات الفاجره والشائعات الباطلة إلى غير ذلك من تلك الوسائل المجرمة الشيطانية فصار التخالف بين المسلمين أنفسهم حتى صار منهم من يكون رئيسا على اكبر بلد عربي مسلم ثم يصير خائنا يريد أن يسلم البلد لأعداء الإسلام وهو يدعي في الوقت نفسه لفجوره وفجور جماعته أنه يدافع عن الإسلام ويريد إقامة الخلاف.